جه ربنا منيبا إليه. ربع ميز الطبيعة أغلب مروفة هو ملبيت كافر ومشك. طبيعته وأفيا. وجارة هاي طبيعته ملبي إيمان دارش. وإذا مس الإنسان ضر يعني وحدة مس الإنسان يعني جهش تمره فيه. جهش تمره فيه ضرن نخوشك فقير يا عاجز يا خمن ما الذي كم بيد؟ أيكي ويش تبي يا كي ويد مريض؟ دعاه ربه. حالات مصيباتهم نحوشة وخماء وفقيرة وعاجزة. اش ده خمر وبدة. دعاء داخا ز ربه كات. لقالك منيبا إليه دتوبيكات ودبرة تبع. منيبا يعني راجعا إليه. يعني دبرة تبع ودتبيكات براب العالمين. ودي قالك دعواتك وقالك عباده رب العالمين كانت وقتها مصيبه ساريتو وقتنا خوشي ساريتو وقتي فقير بيد ثم إذا خوله يعني ثم إذا اعطاه ومن لكه اشترا رب العالمين داتا مروبي نعمة او نعمتي مروفي دخاصك رب العالمين يعني فقير سير مروفي راكر ومروفي لمن مروفي لمنك ناخذ شي جوان مروفي دره وصحتو مروفي خوشك يعني هر خوشيه كو نعمتي بهيده ملو لي ناسي ما كان يدعو اليه من قبل ناسي علما انك يوتي ترك ما كان يدعو اليه من قبل يوتي او عبادته او دعاء او بغيان او او بشمابين او خوشكان درو ربع عالمي كلي بهيلي هر مي وقتي خودت ناسيت و عبادت خودت كد و دعات كد و دها خار ربع عالمي كد مندي مصيبة سريهات يومي نخوشة كيف رب العالمين نعمه نعمة قركره أو مصيبته نخوشي سراكر نسي ما كان يدعو إليه من قبل ودبيركت ودهاليد أو عبادته تكريبه رب العالمين وخذيه عبادته وحشكان دونه ودعاه ودخاز الرعاميه أما دهاليد وجعل لله أندادا كيف يقول رابط هندل كساكت رب العالمين أين بس عبادة رب العالمين أكث اجتihad بخوضه حاله برفقه وجعل لله أندادا يعني ذرابة عبادة أكيد إيش كت جرب العالميني ولهذا هو صدنته ما بين خور رب العالمين ده أنداد جمع نده ونديش تأكيبنيا بره بره رب العالمين استوف دعاء دخاز رب العالمين تكرنتو بملوك الكي أبتهاكينا رئيس رب العالمين استوف هوار كرنتو بس مربي بصرمان رب العالمين بجدي بس وأنا خبر رب العالمين مربي رب العالمين أبجد هندا كسر أنت رزار رب العالمين ده ودي أنت بيدر الجواء رب العالمين وأوعب ولا تبص بخدي تكذب بخندك مربي كت بس وحدة بارتن جاوية بس وحدة مصيبة أخذ ابن آسي هاي كده. وعلى أساس إيمان داره، ولكنه بس وقته مصيبته و نخوشيه و فقيريه و عاجزيه و خماه وهمك خوده ده ناسي، ده هيد عبادته خوده، ده هيد توابه، ده هيد مزغفته، ده نواجه، ده بنحه هيد لده عبادته رب العالميني قلت. چه كيف رب العالميني أهو مصيبته و نخوشيه و فقيري سره کر؟ تده خوده بير کره و عبادته بير کره و نواجه هلان و دعاه هلان و وهمو عبادته هلان و رابطه ونحوه رابكرا أبواني عمته أبيت رب العالمين قال كريم. بدل الهند اشتري رب العالمين أفنى او قال كري أو بترتب يا عباد يا رب العالمين و بتر رابط قب خدي بشكين تبا. رب العالمين قال يا رب وجعل لله رب العالمين ده. تي قال لي رنيا خريدي بين بنونيه سيندب سر وسيندب غير بعالمين خنيت هو جعل لله اندادا وتيكرا شريكا رب العالمين شين بيامبر بيجي الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او أشرك يعني هل كسكيه سيندب غير بعالمين خنيت اها كفر يان شركه هل هيك لوا يدي خراب ترى كفر بيجي شركة ايك ايكي حرابتلن ليوضل عن سبيلهي ده هم ويبخوية لاداي خوية لاداي الدينة خده وريكا رب العالمين وريكا حق وده بالعالم اش لادت يعني نال فيهندت رابط سيد كبشتي نحو دي نعمات ده نعمات قال كرين عبادته خدناك نال ده شريكا براب العالمين دونت وشيد اشدكت ده رابط هم خو خلالة الدين حق وريكا حق وريكا راست ودي خالكش نوادد لي عن سبيله يعني يبخو يا خلادي وخالكش بلاده الدين رب العالمين رب بدي خالكش بالوداد تبعك الشيطاني قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم تبي جفانا وعك سناويتم تمتع بكفرك قليلا خشيه بهو بكفرك وشركك وبامر يا اخو رب العالمين اساو خشياتك بها كما ما جفر رب العالمين, العالمين في خدود ناسه وخدود ناسه ليش؟ آخر رواه خدود بس أبي العالمين هوى نفسيوي أفهم المربس الرابر ورابه عبادة غير رب عب العالمين كرو أخلاق الدين حقه وعبادة خديهلا بالهند رب العالمين بجدا صلى الله عليه وسلم يا محمد تبي جبي جب مربعي قلت متتعب بكفرك خوشيب بابه قد شتك بخوابك تيا خلكي سر المربعي تيا دعاته دي بصرمانة قري دعاته دي دين خديه قريه راس توي حق توي بختانية بصرمانة قري قلت متع بكفريكا. شا تعرف ليش البيت بحبك؟ قليلاً. أبغى همuche مدة كيا مدة كييمة. هذا. وهم وعذاب دي, دي, دي هي عذاب يا اهل الجاهل ايش تيقل تمتع بكفرك قليلا خوشيه باب كفر اخون بس مو ذاك الكيما خوشيه باب دنيايه اربع عالمين هلوكي ايتبي دوجيد قل تمتع فان مصيركم الى النار يعني مو خوشيه دنيا الا قالك كافر قال مشرك بس دي ما يكونو خرجت ذكر دا حتى نتف اخر جهنم دا يا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار بيشكتوا اكل واكسات تعتادوا النار في جهنم داوي ووايفا اكل وايه سر هندكوا رب العالمين دنيا المرودكوا افرش ناكليه ليفا نغت يا بلاك سر 400 جبتي بخوش الدنيا يدان ويوديكوا افر الدنيا يدبن. دنيا خوش كان من <تكت> هروكي عكر ما ابن أبي جهل طبعاً أيش هيك الوامر وابو ككافر بو دمائه كبصرمان بو ويك الصعب في عمبري هذا بنأخذه לבית أبيد بوقتة في عمبري صلى الله عليه وسلم فتح مكة مكة فتح كذي أوي شئك الواك سبوا كفي عمبري صلى الله عليه وسلم قد بوقف مروان وبيت ها مروان بيت که توی اول بیت کوشنو نمی نی، چون که وی گرگ دو جناتی از پیامبر اکریسال الله وآل اسرامو دین خود او بسرمان اکری. بیشتر از چه مدری اصلاً به ما که و از چه مدر سفینه کسی هربم؟ جناب بحر دبیر سفینه ما ها دقل بید و آبد کتیل آد خان دکن بر موجود بحر زور بنو بلند بون. اینا وجود خدا نسافینه گاز کرد و تو هوا را خوب خدا بان و دعاو دخاز را به آن می نمکن. آبد تا مشترک بون و خدا همو بودی اراد دو کس مخلصانه کسانمدم ما منشده مخلص که و اوشیان نینکو مخلص که اول ناوی حالت ایده مخلص بذسکیا بس رب العالمین تجاع کرما اوشیکی الوکاسو بچدن اف اف نات شناف دلمندو و من بودی موادام البا فانگوویه کس نشده مروی مخلص که ایلا خدا نبود ایلا رب العالمین نبی یعنی که بیشک بر فرش کس نشده مروی مخلص که دو کس نشده باشیب گینده مرو ایلا إلا رب العالمين نبي فهندى وعدد أوتئز بس إراخلص وهم بيش ما دلأ إلا دش إيمان إينهم بيعم برسال الله عليه وسلم وباوري دينهم كأب دينك حق ودينك على أصلا شو درب وعبامين خلاص كريت وشو الناس حشقاتية شو اللي بيعم برسال الله عليه وسلم إيمان إنه ده صادف بيعم برسال الله عليه وسلم وإيمان وباوري إنا شو كي في زاني وهمو كسا كعقله كي درسها ودير بيت هوايه نفسيه ودير بيت اخوشيه الدنيا اخو فانا دير كان بس نيتها وابي دي حقيير شي ديظنيت كان بس او اله حق وخوديه حق بس كيابس على عالمين وعباداته بس بيديكر نعمله بس كاني خديه ابن ناسي لا بس واختي برتانغافيا ونخوشيا رب العالمين ابن ناسي نها مو وقتك اما وقتي ديكمرو فيه بس وقت اختبار طانغافيا خديه ناسي باش تنجي رب العالمين باش تبا برتانغافيا ديمر فيه دنيه وقتها و خوشش دنیای دزور کرد و ملوفت دنیای دپشله هد دپس سرایشی. قلتم دع بکفرگ قلیلاً اینک من أصحاب الناری. هدام ملوش دار که اینا هدام ملوش نف قدر جهنمیده. هک ملوفي هو کرایک الفا کسانوگ، الفع قباقا کسان. هبعمید دنیای دتای دتای دتای دبوخش کرد. جال بس دچل هب. دوستن نف قدر جهنمیده. چیکه افی خود ناسی و بشنی چیکار بشنی بشد اخو کردنی آقا د و عبادت رب العالمين وحثبع سيونس كتب عليه صلاة وسلام بجد سيونس خلاص كر الماء بقى عندنا فيه و الناف فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثونه بجد سيونس شنكي هيك الواك سابو ك ما تكر وحثبر فرا وقتا خوشية النفاش كر خوشي. نتسبيحات كر, كر. عبادات رب العالمين كر بهند رب العالمين وقتا بقى وخلاص كر بيشت هك برهندي نبو ش تارج کامد در نفرس که حیتی دامین تبه یونس علی سلطه و سمودهو یه تعقیدان ه تارج کامد. اما شنگی برفره خودن آسی نربلعمش بلغ تانگافیا و نخوشه ها و رویشو خلاص کرد. اما مرورک خودن آسی دیل نه بلغ تانگافیا نبید. و بشتیم که بشده حقوق دینه ربلعمش مینی. ربلعمش بشتیم که ده وی فإنما الله عليه وسلم بجي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدتي اجتبر بار فريا خدب ناسا نعم أبعال مجد حولته لتناسيتو لتخلاصكت الوقت بار طنقابيه ده أما بس وقت بار طنقابيه خدب ناسيتو وقت بار فريا بيرك. بير كت أصيق بصفة كافرة ومشركة صفة إيمان دارانيه أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أم علماء ومفسراء رحمة خدالبي يرددوا معناء في كلمة داي وفي استفهمة أم هو قانت آناء الليلي يقول أي كله معناء ودعاية ونداء يعني يا من هو قانت آناء الليلي ساجدا وقائما يعني يا أوكسي ولرب قانيثunity يعني مطيعون لله يعني عبادة خدادك أو هذا مالذي قلف عبادة رب العالمين وحتشكين دور رب العالمين أنا الليلي يعني ساعات الليلي يعني وقت الشباب راببت وقت الشباب أول شبابي دي مركو شبابي دي مركو شبابي راببت عبادة خدادك ساجدا ساجدا نفع بو تتناده رب العالمين شدت سجود بالعب العالمين و نواجهات و قائمًا سجود اكل واه وقتها كملو بقلق نيزيكي رب العالمين اقربو ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بهند هنده اه و قلق نواجهات كتو نف نواجهات سجوده تيدهين و رب العالمين كتو و قائمًا وقت البيعهات راو ستش قلق درشت كت سورة الفاتحة و سورة الدريج دي تخيني اكتب سيارة في عمبالي كريسة الله عليه وسلم تقول افضل الصلاة تقول قدر ترين نوازة تيها تقول القنوة تي يعني اواتو في ودي سورة الفاتحة كيف تخيني تقول سورة الدريج بخيني و تقول بميني بالوالي اوه هما تيتره و ركني هما نزل ترش سجوده برب العالمين انا في هدو ركني تقول انها في نوازة چون گفته هر دو که بخودن، بر هندی گویی، آوکسهوب کدشه شهورابید، بوس بحثی شهور کرد، بحثی روزنکرد، چون کیم کسی هی که ایمان ویها، هیا قوت بید شهورابید وشاف نویجه کرد، و خوا خو خوشیا خو دانت سره، ورابید خدا خوب ناسیتو، وربعالامینی عبادت ربعلامینی، کت نویجه کت قرآن پنیتو سجود ربعلامینی بدن، کیم کسی ویهی؟ اگر ربعلامین بجید، آوکسهوش. أميرات بالعبادة خذيتك وشف نميجاتك والسجود برب العالمين تمتع بعبادتك أشتف رب عمي وده كافري ويتمتع بكفرك تخوشيبه بكفر وخود ديمايكتا جهنما يعني يا من هو الليل ساجدا وقائما تمتع بعبادة ربك يعني تشخوشيبه وخوشيته هموات رب العالميني ورابعا يا شاف لفيجا كي ولك الجنه ورجع يا متشتجه هي بحجب تاهت يدانا يا رب العالمين بتتمتع بكفرك قليلا انك من أصحاب النار بك الاهلي اغري ويرج رب العالمين بيشتات او كسات عبادات رب العالمين بدكم لفيجا كل ابيش خوشر عباده بنيت بينيد وهند إيمان دار درس ایمان ویا کامل بید، آنگی دلی بیا راحت ویا خوش ویا فرا، آو روزا عبادت خدايت کرد، آو احترام به درستین و جکوت کرد، آو احترام به قرآن خوب خیلی، آو روزا وی کم گناهت داکر بن، آو روزا گلقت و باو استعفای داکر بید، ور روزا دلی بی همه خوشترا و ور روزا آمرو به ایماندار، همه روزا کی کیف ترا؟ یحذار آخرتات. بر چه راه بید و نبيجات نبيه ترسيت عذاب أرجاك يا ويرجو رحمة ربه وهي رب عالمين رحمة خديابات وبتناوب حشدا وهذا هدروك خوفا وطمعا رب عالمين عبادات خديابك يعني وعبدوه خوفا وطمعا ترسيت أجريه نمدا وطمعيات وقت بيامبه الله عليه وسلم تشال عليه كسر مرنيبو وتها توي اشتوي خانه تچيا هنا في الله عليه وسلم بتاس حانما بتاس يسر حالك بتكاز يعني الترسى عذاب رب العالمين و هي فيار رحم رب العالمين نافذة لا يكون بمن إلا رب العالمين داؤش داولة الترسى دا دا كعذاب رب العالمين يا داؤش تهفيه وش بهاي كرحم وبحشة رب العالمين يا إلا رب العالمين دلته أما علماء في في باج بدو صحتهمروا في باج بيد في لا بيد و الترسى رب العالمين بتره ودبتر خلق جناحه دا قاشف وقت حالي مرنى بلا شهر زورت هي هيفيا مروفيا الرحمة رب العالمين أو هنجي هكذا زورت البيت نخوة هردو كتفي هرهبا ودعوه خوفا وطمعا ويا فردو كهبنها تعبات مروفيا قبيل بيت شونك هكا اكتنى ترسى رب العالمين نوف دليده هبيت و هيفي نبيت وخوشيان رب العالمين نبيت اخمرو بادي با هيفي بچه اسنوش ما به حاشیه بکیم دکتر ولی هدین به هیفی بین نبراس احمدان صحابا نه دینا پاراسانو صحابا یه ترسیانو آم مدام ولی هدینه عنایم هر چو رحم و چو به حاشیه دسمانو کبرانویه چو شفت دنیام نتیجه نمیدم. بعد اگه ملو فریک و فهند داده شده تیم معیبادتیالی. بچه مدام ما به حاشیه و تازه به هیفی بیداده شده تیم معبودتیالی. بچه باید دبخت تر خوشی مدام هدش من نوجه نمیدم. ونوعة كدي الشي التاين عباداتك ربع عامين بس بشه بس بيشمحي فيها هاي هم شنو هترسى ما يفي ربع عامين أرحم الله حمينا وهبش ديوال مرؤوف كده كمرؤوف هو بيدو ترسى وترسى عباداتنا دكات شو ما ترسى ما هم البشتاء ونья رحمة رب العالمين من نافع حاشدة هندي أفراد وقد خالتنا وادعوه خوفاً وطمعاً رب العالمين قت يعبدوه خوفاً وطمعاً يعني عبادته وهذا كان أفراد من النافذ لهم جذباً عبادته واحد كان ترسيد عذاب جهنم دا والترساء غير النافذ لهم جذابيت وطماعهم والرحمة رب العالمين ذهبيت هن جا بعبادات حق ويراستها يا رجدا رب العالمين ما أمن هو قانط آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يعني ترسل رجاء قيامته وعذاب رجاء قيامته وهي فياوي فيا أبا رب العام الرحمة خبيره وبات النار بحاشته وترسل دو هو قانت آناء الليل يعني لا يستوي وكي اكنينا أولي ربعامي وبعسكري أَوْ به إذا مَسَّهُ ضر دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إليه ثم إذا خواله نِعْمَةً منه نَسِيَ ما كان يَدْعُو إليه من قبل يعني لا يستوي الكافر والمشرك ومن هو قانت آناء اللني يعني وكي يكنينه, وكي يكنينة بس وقت بار خدام ناسيتو وقت بار وكي وليها هو وقتك عباده رب العالمين قلت قال هل يعلمون والذين لا يعلمون رب العالمين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني لا, يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني وكي أمر بيت علم لاني هبيتو خدان علم بنو شارازاب بنديني أقو وابت شو علم لاني نبيتو جهل لاني هبيد بجهر كسكير بشرط وكي أكنينا شطب عبواتي أكنينا أبا عبادة خودش هم قايت كتو أبا بس وقت بابان قافية عبادة خودت أوي شو كي أكنينا أبا بس وقت بابان قافية خودت ناسيو وقت بعرف شركي وكفرت كتر أبا أصحاب النار دشت النفاق رجحنا مدا وأبا هم وقت كعبادة خودي كتو ايك الواقس او النار فتشت النار بحشده وراب العالمين رحمه خوب الهدى بطبت النار بحشده بان هنده خده وتي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تمو اكي ايك ان قالي خالكي طبنا امو مرو باك اخده العاقل اتزاند بمسأله وهم اتزاند كو اكي اكنينا وفاية تدهي لسال هندهش كو او مرو في بيشت اخيتو مرو في قدرت كتنالي راب العالمين حلمة شرعية بابا عمي ججرة واكي اكنينا مرفقي علمي شرعي خان بيد قرآن خان بيد حديث بي الله عليه وسلم خان بيد ومرفقي خان بيد من يو الله واحدك واقي إيه كان واحدك بالله رب العالمين هذا ودشان شو يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شو بحسي الذين يعلمون بحسي و بعثی وی علمی او مرفی نزیکی خدايت کرد. او مرفی بته به حشر دارد. اما علم دنیا مرفی کلّا دیه بید. چُف ایدام مرفی ناکت. هک مرفی علمی آخرت اللهی نبید. علم دنیا چُف مرفی هبید. چُف تبع سیمانیا، تبع سیوی علمیا. علم دنیا هنگی د فایده مرفی کات. هک مرفی تجلّن دارتش هبید. علمی آخرت هبید. خدايت رصیانی هبید. خدايا يغنبري بناسي صلى الله عليه وسلم ديني إسلام بناسي عملي بيبكت هنجي ده علم الدنياية فايدة مرويكت و هذا هو نوكا تقصيري كفتية النوف ده كعلم شرعية علم شرعية خلقية تقصيرية كفتية النوف ده بو الدنياية ده هموت كاين علم الدنياية هموت كاين كي مالا بشيك اخو نورا كتا مدرسي اما كي مالا بشيك اخو فير الدين كت فيره هند كادرشت في عبادة خداي كان فیره هندک هر کدی استفاده کل شرکت دیگر کن. همه من هم ها. و گله گله آکیم بی. همه ای دی، همه وارد کن. همه وارد کن. و سر هندراش، هندک مرویت هن، و هندک کسیت هن سر و هندراش یا یه تاون و یا حاشیه با زمان وای دریچه سروک کسیت های فیره علمی شرعیش کن. و به بشتاته وني أس جهت رموانا أبا مروفت فلاننا مروفت دا صلاتنا ناااا وانا بو چونك أبي علمي شرعي بخيني تجارا خل آيات القرآن وحديثة قام بل صلى الله عليه وسلم لا نادت و ترسى رب العالمين و تكاويت النوف دل ويكاسي ده أبي علمي شرعي بخيني ترسى خده دول ويكار نبريد آيات القرآن وشريد ومعنوه نبجيد ونبريد حديثة قام بل صلى الله عليه وسلم وش و صحنه‌های کدنش که مصلحت او که دعا مصلحت او که دانیا باشی بوده دایام باشی بوده دانیا چه صحنه‌های کدنش؟ مثلا ما داریم نیاد ببینی علم شرعي لالی نیا نیا و یه مستعده علم دنیا هم موسکی که داده تبرخو و بچی که خو مال خو فر هم معلم دنیا ای کرین هم موس شل دنیا فر کرین و فر نکی یستی زای و طرناپ وقتی سخو فیره علم مشر عید کرد. اما مشتی چرا وقتی اکنیه؟ اوه علم مشر عید خنید؟ لایخو فیر دینه خودت کرد. وقتی سخو فیر دینه خودناک دخو فیر علم مشر عیناکت. یعنی شهای خو فیر علم مشر عیناکت. و هتانو کنسرعید علم مشر عین. یعنی یهش به مستعد نیه. پیش از کخواخو و ادب شدمنی از دین اسلامش این می با، و ادب شدمنی از خلافت این می با، از حقیق این می با، و از ضد دیوان روز عالم و مجنر راست مجبان حماراتم. نتونه که مستعمره نیت دهم ت علم نخاندیا کوئل تبک رب نویج خواص بدی جماعت بکیان هر بکیش یهی اندوکاتیش نه اول آخر ناشده. مش هل يسب الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شجرة كي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أبعادين خدان علم جل جلال درجة وايد بلندن. لا رب العالمين. أباك يا خدان علم؟ أو خدان علم؟ يا خديت ناسي. علم القرآن هبئ. علم السنة هبئ. أو مرفيه في نبي. علم جماعتنا تاون او غيري نو ودينيشاه تاون ما انجا نو وديني تاون جلاسي ديني ان ماو از خنزي كر عالميك ام ان بحشتينا و هميشه نه بحشت دا و همي ديره هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اما ابيت لو جبر عالمين يقدر درجه والد لندن هل يعلمك شرعي لا نهايه او علم لا نهايه او خدي بوتي في انبرس الله عليه وسلم بوتي أو مروي بلندك درجات مروي بلندك لا إله العالمين شو علمه مروي بلنها كان شو منهجه دي مروي بلنها رب العالمين إلا أفعل ما نبيك علمه القرآن والسنة في عن بني الله عليه وسلم إنما يتذكر أول الألباب بس بخو عبرته والجديد وفوائده والجديد ورابطه فيرع كات وصار المرويذ عالم ويجاهل وكياك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 انما يتذكر اول الالباب يعني مفهوم المخالفه آياته أبي هذه ذهندنا ظنيتهم شنو بعقلا أبي علم شرعي ناخني ونظنيت باخذان علم وجاهل وكيكي نينا وخذان علم لرب العالمين قدر ترى اف منهم جاهلون ونظانا <تصفيق> <عليك> السلام السلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قل يا عباد الذين آمنوا ربي عالمين بشتى بيان بليس الله وعليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم تبيج عبد من يا عباد الذين آمنوا بج أي عبد رب العالمين أبيه إيمان إناي بخديتنه وإلا ما اخترب رب العالمين يقول يا عبادي أي عبد من أبقى قدر جردنا بمروره أو مر بات إيمان واعود ایمان خودبتنه اینای. اما دیل هندک ربعلمی خوپی وایدنک خاص بود کسانهای یکقدر لای ربعلمی دی. به هندک خود بودی یا عبادی، عبد من. اللذین آمنوا، آبی هم خود ایمان بخودبتنه اینای. اینگی مرد بیته عباده خوده، که مرد ایمان به هر شدکی بیند ک خوده بودیم. و الله علیه وسلم چی؟ قوام عقل خوین و هاو پیش قرآن و سنت دانه و لا دا با هکه هو میتا با دوت شبیدو با هکه ما ایمان به اینا بده دیا هنه چله هیتو او تو اینا غمب عالمین و قرآن و سنت و بحشت و جهنم و او همو اینا دگل اخلاقو قیاس کرد او اقلوی قبیل کری وش باوری پی اینا او اقلوی قبیل نکری ایمان پینای اینا اف مروفه چو ایمان نیه؟ اف مروفه ایمان دار نیه؟ أما رب العالمين مد حدوات قل يا عباد الذين آمنوا يعني يا عبدتمن أو يهنكو إيمان إنايب هم مشتاكي كأخدهي قوتيو في عملي قوتي صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم رب العالمين في نصيحة إيماد قل يجد أي محمد صلى الله عليه وسلم بيج عبدتمن أو يتقلك من, من خوشت بينه قللك بقدر ملالي من أو ييمان دار بيجي بلا تقوى رب يخب كان أو خده يخب فيه وهايدت وهو لكريوات قل وهاو تشكرين عایکه سلامت ما تو بکار. کار با عاملیه خوب پیوهاي دانه که خاص و طيبت يهاي بود ملو به ايمان دار. چون که مدونه وعده ربوبيت يه تين ربوبيت كه عام يهاي، افر ربنيا و افر ربوبيت، افر با عامليني بهمو ملو به كيو همو عديكي يهاي، بهمو ملو با بصرمان و كافراي. کار با من رسيده ته، خوشيده ته، اما ربوبیتکو خب واحیدانکا خاصی هیبو ایمان داره که ایمان بر دلواششین کرد، بجنحه بر دلواشش کرد بر وادت بواشیه آوا خاص بر این در بعایمینی بوده رب خوب کن آوا خاص و طیب دل قدر لا و تقواش آوا یعنی خبار زن الجنحه، خبار زن الخرابیا چیکار بجنحه کرد يعني ما بين أخوا عذاب رب العالمين چه دانين؟ تردين تجريد ترجع نكي دانين بعبادتي ومن أكرنا عن للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنت يعني أوكس الدنيا يدى إحسان كري وباشي وعبادتك الدرس بخده كري إخلاص ده بيا بخده ابتنه ودى سنة بيعمل بيا صلى الله عليه وسلم اولا للذين أحسنوا في هذه الدنيا وباشي الدنيا يدى كري حسنة يعني رجاء قيامات رب العامين باشيد ذاته داته ذاته داته مهم الدنيا إيج ده رب العامين ده باشي داته دا دا من عمل صالحا من ذكر من أبو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة رب العامين إيج هاركس صالح كات؟ كمير بيت تجنيد؟ ده جيانك وقلق قلق أخوش ده إني أبل كاريه أبل الدنيا إيجا أبل الدنيا إيجا رب العامين بيجي ويرجع دَيْنُهُمْ إِلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ أَمْ بِاشِت كَ نَاوْ عَمَلِ صَالِح كَ چِ جَرَبِنا حَسْبْنَا كَ بَاشويدِ بِشُوتچي هَبِ بَاشي هَمِ وَجَ قِيَامَتِ أَجْرَاوِ دِوَرْ دِتَ وَوَرَبِعِ The truth about prayer stand the Hiller Br응 chair and is fundamental او gratitude in the تو عرض الله What kind of 다iquette says? My child او with my own presence. Your state and your area is truly bakl Holmes. This outer dome is to do hope you willühl to all in the world. If you can't go back to the truth of God حالا چی ای که دیگه ماجرتی رهبری تو تو بشی عبادت را بر علیمینی که همون رو فکر کنم ناف صرما دربش داره ناف قافرا و ناف مشوق داده ولی با چه کم سه درس کمینه بیاره. توی گوشه وارازی با عالم داد. توی عراقی با, با عالم به مسیر میزی آن میز عراقی پاکش کم کی اگه داده بر عراق ناف قافرا ده اما علیمی اونی ناف جهنم بوده را ده, ده حتی تو نشی عبادت خود بکی هر با که باشتر ناف ایماندارت باشتر داکو دشی عبادت خود بکی. عمو می‌دونه که ناف بسم الله دو بشیدن ناف کافر داده و بشتیم یهش ولی با هم چیپ کنیم با از رای کنند نمی‌تونه توزانی آخر کافرمونو کنم نباید چیپ کنی تو چه ویژه‌ای می‌ده؟ و آرزو الله واسعه‌تون نیاوره بخناف بسم الله داده برجه بسم الله کیوی دارن ناف کافر داده و بشتیم ولی با هم نشیم مراز راست کامینه سر دی. چجوری راست کامین روی سر چی دنیا بنشته حرام دنیا؟ نش بیام بریس الله و علیه بيجيت كاس نومريتاتار راسك يا أخوه همين أخذ الله وأجمله في الطلبي جدتك واخذ كان وريكت حلال بقينا برقبو شه بور راسك تايلو حرام ناقينا برقبو. شو إن هار هند تراسك هذه أبي خديه داني هما سببهم دي حلال وحرام كه. هاسك يدي بخويه راسك محرام يدرس كوني هاسك يدي حرام يدرس كوني. حلال فریقا حرامش بوده، هر آدم در صدقه. چه زیل نبیت؟ بس می‌رو فریقا حرام دي قناعت کار بید و فریقا حلال دي خير جهی کمیت. و الله واسعه آلکس بیشینه بیجی کعبات خودیب کرد. نبلا و خودیب کرد. نبلا و خودیجیب کرد. بشه جیاتی دی. و شد عباده ما بر عالمی کرد. نیا الحمد لله. نکه جد ما بسیار ماند. کسل جد ما تو نیا. کسل جد ما تو نیا بیش اعیاد خودش کن، بیش ایبو خیال دارم ولاده می نیپ کنی، هر شتکی که همه تقصیر که آکیه یا میه نه اگر دوست میشد ولله ما رئیس بسرومانه ات خراثین و مسئول و مدیر شو ابر رئیس بسرومانه، کل کم راعل و کل کم مسئول نارعیتی، رباعی بسیار رئیس التناکت، بسیار مدیر التناکت یا وزیر التناکت یا رئیس التناکت بسیار تاکت و نیا کوره تا كوريته يا كتواته يا جنواته يا كوات كيف يجب أن تكون حتى أنك ما خودتنا فيها ما ما خودتنا فيها ما أهل خودتنا فيها لا يمكن أن تحسين بحثي بكين بحثي رئيس ومسؤول وموظم وكأنه لا يمكن أن تكون لا يمكن أن تكون هم أولا يقراب بي هر اكيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها عمل صالح كتب خوده كتب هل يمكن أن تكون حشفا هر بوية الله علیه حمدی لجدما بسمال اغلب لجدما بسمال کس را که من آقای دامش کنی تو عبادت خودش که تو دین خودش جیب جیب که هر شکلی تو بخود که ای کنی و رب العالمیش و به سیاره ناکت و نوشته کوره بو محکمی حاکمی قانون شرعی تطبیق نکرد آدم به سیاره حاکمی کرد است و نحکم تو جیا کی بود تپیشی بود حکم شرعی که تو نکرد اما به سیاره منو تایید ناکرد اما به سیاره ای که عبادت رب العالمين بك. أما الله جت ميت ولا وتندشة عبادات رب العالمين بك. رب العالمين يشيو الله واسع. يدي عرض خدي جاكي رب العالمين اغلب وقت هم دي ما مسلا مال ما گویم ایران چنان جای که نیب بس بو خاطر آنچه دخویره دین کم، و دین خو زور کم، و تقوا خو زور کم. که کیل ماه داده؟ کیل ماه بیشترش فلان جای بس وشم خوفیره دین خودم عبادات را با بام، خوفیره اند بمیره اندک مرو ولیه این آب و خارکل ویر آم مرو ولیه همه هارو کارم با اندک مرو عبادت خود جلب کت و خلو نهاریده. که زن أولين وكهجرت كانوا نافجت بسرمانة شناء درجنا جياك لي، جبت شناء هاد جياك أبي، ناشناء بنده. هم هجرك أبو تياء، هم هجرك أبو دنيا ورب العالمين. شو جلابا ما نفيان؟ أول ماذ رب العالمين يقولي هذا تنشي عبادة خديبك أي، هنجد تيا جياكي كنتشي عبادة رب العالمين الكل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اشتين رب العالمين بجد، أفيهندش صبر بيت بيت، تحمل بيت بيت. حتى تبشيه درسي دي ديني خده بشيو عبادتي عب العالمين بكي بس او مروه صبر و تحمل شابد او اجراك و خيرك بحسابي هاي هل وكي قطادت بجيه نت تتكيشان و نت تتبیفان يعني خيروه و اجراه غالك موظنه بغير حسابي انا بجنه هنده خيرنا هنده كيلوانا هنده ميترانا هنده چوش دونيا بغير حسابه برش برواز وي صبر وي تحمل وي وانا كري چوكي ده مالا خو هالي ده جيخو هالي ده نفس خو دجمناتيا نفس خو كت او امارا بسو اهمو قفت جهادت قل نفس خو اوه چه بدوه؟ صبر اكي قل اكي زور صبر قفت تو نفس خو فره چب كي فره عبادة رب العالمين كي صبر و نفس خو فره نكرناق ونحاب كي چونی نفس داده بشه گناه حاک که عشایتان در بشه گناه حاک تو دیو تسلیم که زور هایی و نه جیهار دیگر باند که صبر پیدا کنی آموز مصیبت و نخوشید بدتان تو برنبری و یارازی بی و مصیبت هایی دوچه اخفن خالد و حرکت خالد نکی این همه صبر پیدا کنی چونکه صبر ها و و و مصیبت ها و سر و یو فصابران اجرهم بغير حساب بيا حساب أجرك وغلق وغلق وزوري يعني رب العالمين بيش تما تبيعا اوه كسي حسكا دي ديني خوده بدرسيب تبيعا كي حبيت برامبالي هنده صبرك وتحملك وغلق وزورها دي برامبس الله عليه وسلم بيجيب إنا من ورائكم أيام صبري بيجيب ديمايك أمتي بيجيب همدك روج ديهن ونيا روجت غلق فتنة ونخوشي وعاجزي ومصيبات معظم وغسر ماء ديهن او كسي صبرك زور نريد لی در بازنابد و نش دینه خوراکی این لایت به تصرف را کوتحمل کرد جالگرگا زور نابد جالگ فتنده هن و نیا هر وقت نوکه می نی جالگ فتنه ایتین و نیا نوکه و جیرا باجش اما هر و بن هر گاوی فتنه کاتید و هر گاوی بن کاتید و هر گاوی شکتید نجوان مروریه دید کن ال دینه و دینه مروری شکایت خنده دا حق وديناكي نيشاخركي ديني واختني نيشاخركي من سيدنا الدين حقا وراسه كتشو اصل و اساس بنيه وكاسنا غوتي ناخذ غوتي ونبي غنبري صلى الله عليه وسلم نصحابا غوتي و نتابعي غوتي يا اشونيا و فتنه الدنيا هنا وكم دنيا خالكي خالكي تريدان و ها مجاتجي شر و نخوشي و كشنافنا بكنا و ها حنا ها يا غنبري صلى الله عليه وسلم بيننا من ورايكم أيام الصبري في جيراباجوا بما يكمت اخرج دهين فتنا ونقوشي دهين المتمسك فيهن يومئذ بما انتم عليه يا الله عليه وسلم اوكسي في وقتي فوجشت وبلين ابيهم سري انغتي المتمسك بدينه الاثنين الله المتمسك فيهن بما عليه, عليه دي وي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 نارسون بوده خیره پنجاه الملکت، پنجاه صحابایم، پنجاه و، پنجاه و کس عید صبر و تحمل ها بید و دم بل مینکم. یعنی بل سعی سام بوده منكم بودن هنگوه. و بعد دیل سرنده این نما یوفص صابران اجرهم بغير حسابی. عمر و صبر و تحملها به سرنصيبات و سرنخوشي، دست خوب ديني خوب بگيريد. دجال نخوشي و فتن و مصيبات بدن. برانبري ويشتیم بری صبر بس برانبري وی اجرك و خيرك جلك موضع مرور بسرماني هاي و افاونيا اكل نكاعم و امتدا اكل و وقتا او صبرك و تحملك و زور نبيت و صبرك نبيت يزور سر نكرناه بنحا و عبادتي سر و اخفنا و نخوشي و ازياده بوي كسير الابدي دين اخوية حق و اراز بچير مروف دي ديشه الهوكبت ديشته داري اللي اكريك هاي مروف اللي خلاص بي الصبروه بل هندش بيان بس الله عليه وسلم وقت تنشت آل و ياسر راتوي و قلت صبراً آله ياسر كتادنا ازيادان و قشتان بسه كافراتا و قلت صبر, صبر و تحمل هبيد اذا ريكو تيها؟ ريكو خلاص بنا فإن موعدكم الجنة و قلت جه امو موعده انكو تيها؟ بحشته لأ صحاباتنا لأني پیغمبر صلى الله عليه وسلم و رسول الله باهم هم دي كنج صبر و تحمل مهابيد كافر سر كفر و شرك و ازياد و امدن و كنا و كنا یامبلی سال الله هاستم و دقتیم اون صبر حبیب وقتی بیشی اینو دو مشاور اینن و دانشسر سری وقتا نیفترا بگن دو پوچه، هر پوچه که گیانه بی، چوی رخیو چو و چش نکرد، به تناسل دینه خوند کرد. هر سری حقیق بونو سری راستی بونو آمرب علمنی بخوندی. جامروه دویتیش منیسر حقیق و سر راستی بر دوام بیتی و چهاری، از صبر که گله گله کزور حبیب. بسم الله يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب امر وصبر شديد وجكيمات اجروا واخراواش يا بحساب جلا الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين